أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوب بالعصبة أولي القوة طال له قومه لا تفرح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 واصبح الذين تمنوا وما كانوا بالامس يقولون يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون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 ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين يعملون السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران لرا قد الى ما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 عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك وادع الى ربك ولا تكن من المشركين ولا تدع مع الله اله اخر ولا تدع مع الله اله اخر لا اله الا هو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ